جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين تنبهون على كتاب غدا بإذن الله تبارك وتعالى نكمل كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بدأنا فيه في شهر رمضان الماضي وصلنا إلى ما يقارب نصف الكتاب وبقي جزء كبير من الكتاب نواصل في إكماله اعتبارا من الغد إن شاء الله كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى حسن الله اليك هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها شيء من زيادة الإيمان أو نقصانه أو أن ذلك يعتبر كرامه لمن رآه ومن لم يره يعتبر ناقص الإيمان الرؤية التي تكون وتتهيا وتتيسر للمسلم بأن يرى النبي عليه الصلاة والسلام هذه من المبشرات هذه من المبشرات وقد قال أهل العلم قديما الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره المؤمن يسر بها لكن لا يغتر لا يغتر لأنه إذا اغتر ربما أصيب بالعجب وربما انقطع عن العمل وربما, وربما أشياء كثيرة تحصل للانسان إذا دخله الغرور فالمسلم تسره الرؤيا ولا تغره تسره الرؤية ولا تغره وليس أيضا كما قال أهل العلم من شرط الاستقامة حصول الكرامة سواء برؤية أو غيرها ليس من شرط الاستقامة ذلك فقد يكون الإنسان مستقيما على طاعة الله مداوما على عبادة الله محافظا على الطاعة ويبقى إلى أن يموت لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحصل له كرامة من الخوارق التي قد تحصل لبعض الأولياء فليس من شرط الاستقامة حصول الكرامة ليس من شرط الاستقامة حصول الكرامة والكرامة قد تحصل للعبد إما لحجه أو لحاجه، لكنها ليست من شرط الاستقامة أن تحصل الكرامة للعبد ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام هي من المبشرات وإذا وفق العبد لحسن الاستفادة من هذه الرؤية باصلاح نفسه والاجتهاد في الطاعة والبعد عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى يكون هذا زيادة ايمان وخير حصل له واذا اغتر يكون هذا باب نقص نقص ايمان وضعف دين وباب عجب في النفس اياك والعجب إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم الإنسان إذا أصيب بالعجب أصيب في مقتل فلا يغتر الإنسان لا يغتر لكنها تكون من المبشرات التي تدفع للخير والمحافظة على الخير والاعتدال في الأمور والبعد عن المحرمات والآثام و. قد قال أهل العلم في الرؤية الصالحة عموما قالوا هي للبشارة وللنذارة الرؤيا الصالحة تكون للبشارة وللنذاره أما لتقرير الأحكام فلا يعني لا يمكن أن يقرر حكم شرعي من خلال رؤية في المنام وهذا أصل يا إخوان لا بد أن ننتبه له لا يمكن أن يقرر حكم شرعي من رؤية منامية الأحكام الشرعية اكتملت ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة وأنزل عليه قوله اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فدين الله كمل عبادة وعقيدة وخلقا تام وكامل ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمله فإذا جاءنا رجل وقال أو ذكر عبادة من العبادات أو ذكرا من الأذكار مثل أن يقول القائل ألف مرة مثلا ويذكر ذكرا ويقال له من أين لك ذلك ما الدليل وقال رايت في المنام رأيت في المنام هل يقبل منامه دليلا؟ يبنى عليه عبادة وذكر لله هل يقبل الجواب لا لأن دين الله كامل عبادة وعقيدة وذكرا لله كمل ولم يبقى منه باقية ولا يحتاج الدين إلى منام أو تجربه أو ذوق مثل ما يفعل ذلك ويوجد ذلك كثيرا في كتب الطرقية أهل الطرق كثيرا ما يذكرون أذكار وعبادات وأشياء ويبنونها على المنامات ويبنونها على التجارب يبنونها على الذوق الوجه يبنونها على القصص والحكايات هذا كله لا يصلح أن يكون مستند لتقرير الأحكام الأحكام الشرعية إنما تبنى على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أما ان يأتي شخص بعباده أو بذكر أو بشيء من هذه الأمور ويقول رأيت في المنام ما يقبل منه أو يقول جربت أو جرب مسايخنا أو يقول مثلا هذا أجد له ذوقا أو أجد له طعما إلى آخر هذا كله لا يقبل لا يمكن أن يقبل منه إلا أن يأتي بالشاهد على قوله من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام نعم يقول هذا أنه قل وضعت جسدي مستلقيا على الأرض في المسجد وكان ينتابني حال من التعب الشديد فغفلت عيناي ففوجئت بأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بدون وصف غير أني أرى نورا وهو سعيد هل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الجواب في ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله عنهم هذا الفيصل فيه هذه المسألة صف من رأيت هل تستطيع أن تصف من رأيت هذا هذا هو الفيصل في المسألة التي وضعها الصحابة رضي الله عنهم أخذ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابته قال فإن الشيطان لا يتمثل بي لا يتمثل بي فيقال صف من رأيت فإذا كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام بصفته التي تعرف في دواوين السنة وفي الصحاح والأحاديث الثابت يكون رأى وإذا لم يره بالصفة التي عرفها لا يكفي حتى لو كان رأى نورا فقط حتى وإن كان رأى نورا ساطعا لا يكفي ومما ذكر أهل العلم أن أحد العلماء وعبد القادر الجيلاني رأى في المنام نورا نورا عظيما على عرش وقال يا عبد القادر انا ربك احللت لك ما حرمت على عبادي فقال اعوذ بالله من الشيطان فتبدد ذلك النور فتبدد ذلك النور ذهب ذلك النور قال اعوذ بالله من الشيطان وهذا من فقه لما قال أحللت لك ما حرمت على عبادي بما آتاه الله من فقه وعلم وبصيره يعلم أن الله لا يقول لا يقول هذا الكلام أحللت لك ما حرمت على عبادي هل يقول الله جل وعلا لأحد أحللت لك الزنا القتل السرقة الأمور التي حرمها على عباده ما يمكن أن يقول ذلك جل وعلا فبفقه أيقا أن هذا كلام شيطان لكن لو كان الذي حصلت له هذه الرؤية جاهل لو كان الذي حصلت له هذه الرؤية جاهل رأى مثل هذا النور وقال أحلنت لك ما حرمت عبادي يقوم من الصباح الباكر تاركا للصلاة ومباشرا للمحرمات ويتعاطى المحرمات يقول أنا حصلت لي رؤية بتحليل الحرم وهكذا يتورط الجهال هكذا يتورط الجهال بمثل هذه المنامات التي يخادعهم بها الشيطان ويمكر بهم يأتي بصفة نور ويضيء المكان يضيء الغرفة التي هو فيها يسطع نورا ويقول أنا ربك أو يقول أنا النبي أو يقول أنا أبو بكر أو أنا عمر أو نحو ذلك فيخدع الجهال بمثل ذلك فيبقى الفيصل في هذه المسألة ما قرره الصحابة ومن اتبعهم بإحسانه ومر معنا كلام بن عباس وكلام بن سيرين وله نظائر في كلام أهل العلم من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقال صف من رايت صف من رأيت وصفته ما وصفته موجودة ومثبتة في دواوين السنة ومنها هذا الكتاب للإمام الترمذي رحمه الله تعالى اما ان ياتي الشخص بصفات أخرى ليست صفه النبي عليه الصلاه والسلام الثابتة المعروفه فلا يكون راى النبي عليه الصلاه والسلام حتى ولو قال رايت نور حتى ولو قال رايت نور هذا وحده لا يكفي هذا وحده لا يكفي لا بد من التحقق من الرؤيه أن يكون قد راى النبي عليه الصلاة والسلام بصفته المعروفة الثابتة نعم يقول شيخنا بارك الله فيكم عندنا في بلادنا أقوام من جماعة معينة يدعون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقاضه وكذلك رؤية الصحابة والملائكة هذا كل كذب هذا كله كذب ولا أساس له من الصحة ولا أساس له من الصح وعدد آ... من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكروا أن الشيطان يحتال على الجهال وعلى الطغام والعوام حيلا كثيره فيأتي بصورة قريب الإنسان وصفة قريب الإنسان أو يأتي بصفة أخرى ليست صفة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما كان هؤلاء العوام جهالا بصفته عليه الصلاة والسلام فيأتي لهم ويقول أنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم أنا الخضر ويقول أنا, أنا الشيخ فلان وأنا أبو بكر وأنا عمر وهم لا يعرفون لا صفة الخضر ولا صفة النبي عليه الصلاة والسلام ولا صفة أبي بكر ولهذا الشيطان لا يتعب معهم لأنهم جهة لا يعرفون صفة هؤلاء فلا يتعب معهم يأتي ويقولنا فلان فيصدقونه ويقبلون منه رأسهم ثم يبدأ يحتال عليهم بتقرير عبادات شركية بإسقاط بعض العبادات عنهم بتقرير بعض الأذكار المخترعة المحدثة تأييدهم على طرائقهم المحدثة الباطلة إلى غير ذلك من المخادعات والمكر الذي يمكر به يمكر بهم الشيطان من من خلاله وهذا كله من من كيد الشيطان ومكره بهؤلاء والنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته صلوات الله وسلامه عليه لا سبيل لأحد أن يراه يقضة لا سبيل لأحد أن يراه يقظ لأنه عليه الصلاة والسلام باعتبار هذه الحياة الدنيا قد مات ومر معنا عند المصنف رحمه الله ترجمه وافية في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأورد الشواهد والدلائل على ذلك من القرآن الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هذه الرؤيا يقظه ممكنة، لكان أحق الناس بها وأولاهم بها أصحابه رضي الله عنهم الملازمون له، الملازمة التامة، وكان يحصل بينهم خلاف في بعض المسائل، وتشكل عليهم بعض الأمور، وهم قريبين منهم عليه الصلاة والسلام، وهم اولى الناس به، ما كان أحد منهم يدعي أنه راه في. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ولا يعرف عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة الأخيار من التابعين وتابعين بإحسان لا يعرف مطلقا عن أحد من هؤلاء أنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقظة لكن لما عمل الجهل وكثرت الخرافة وبعد الناس عن الدين نشأ أقوام يدعون أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقظة وبعضهم يزعم أنه جاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من القبر والحواجز ومدها وصافحه هذا كل كذب كذب ودجل يروج به على عوام الناس وجهالهم من أجل أن تروج البدع والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ومن اراد ومن أراد لنفسه عصمة في هذا الباب فليقرأ ما قرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذكر في هذا الكتاب قواعد عظيمة مستمدة من القرآن والسنة فيها بإذن الله تبارك وتعالى السلامة والأمنة من باطل هؤلاء وضلالهم صلى الله عليكم ما كيف توجه الرواية التي في الصحيح مرأاني في المنام فسيراني. هذه الرواية مرأاني في في المنام فسيراني. لعلها داخلة في جملة المبشرات. لعلها داخل في جملة المبشرات التي تسر المرء ولا تغره. تسر المرء ولا تغره. فمرأ النبي عليه الصلاة والسلام في المنام واستقام على دين الله. وحافظ على عبادة الله حتى توفاه الله سبحانه وتعالى على ذلك فسار النبي عليه الصلاة والسلام اي يوم القيامة في جنات النعيم ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة حاصل لأهل الإيمان ومتحققة لأهل الإيمان فهذا في حق من استقام على طاعة الله وحافظ على عبادة الله إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك نعم هذا أحسن الله إليكم يقول في نهاية كتاب الشمائل استفدت من دراسة كتاب الشمائل ما يلي وذكر ثلاثة نقاط النقطة الأولى يقول أن السر في يسر اتباع سنته عليه الصلاة والسلام هو أن منهجه هو الاعتدال ثانيا اختلاف اهتمامات الصحابة رضي الله عنهم فمنهم من يهتم بقضية مثلا بقضية العبادة فيروي لنا ما اهتم به والآخر بقضية أخرى ثالث هذه النقاط مناسبة المطلع للمقطع في هذه الشمائل فختم بما يناسب ما بدأ به فيما يتعلق بالفائدة التي ذكرها في الوسط و... اختلاف اهتمامات الصحابة, اختلاف اهتمامات الصحابة وبناء ذلك على ما قرأه هنا في هذا الكتاب كتاب الشمائل هذا لا يمكن أن يصل من خلاله إلى مثل هذه النتيجة اختلاف اهتمامات الصحابة ورأينا في الأبواب التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تنوع الرواية عن الصحابة والصحابة فيهم المقل وفيهم المكثر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيما يتعلق بالفائدة التي ذكرها وسطا وسط هذه الفائد محل نظر نعم يقول الله صلى الله عليه أرجو توضيح معنى دعائنا اللهم إني أعوذ بك منك الله عز وجل هو معاذى المستعذين وملجأ الملتجين. وكل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى فإن من خافه يفر إليه إلا الله سبحانه وتعالى من خافه يفر إليه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله فالفرار الفرار إليه ومن خاف الله عز وجل فإنه لا مفر له من خوفه من الله إلا باللجوء إلى الله والاستعادة بالله سبحانه وتعالى، فهذا المراد بقوله وأعود وبك منك وبك منك هذا هو المراد بهذه الدعوة نعم. يقول أنا قادم إلى العمره من خارج المملكة وقد أوصاني أحد كبار السن بإحضار كفن، فهل أحضره له؟ إذا كان على وجه التبرك بكفن يحضر من المدينة فلا أرى وجها لذلك وأما إذا كان لأنه في البلد لا يوجد لا تباع الأكفان أو أنها مثلا صنعت على هيئة محدثه أو صفة منكرة فيريد من المدينة كفنا سليما إذا كان لاجل هذا فلا باس نعم يقول هل يبنى على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أحكام شرعية بحيث لو كنت أخذت بقول أحد أهل العلم في بعض المسائل الاجتهادية فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني بأخذ قول غيره من أهل العلم الرؤية المنامية لا يبنى عليها أحكام لا يبنى عليها أحكام وإنما الأحكام الشرعية تبنى على التتبع والنظر في الدلائل دلائل الكتاب والسنة وإلا لو كان الترجيح بين أقوال أهل العلم في المسائل الخلافية مبنيا أو يبنى على الرؤى المنامية لا أصبح يدعي أقوام أشياء ورؤى في المنامات ويبني عليها تقرير قول أو ترجيح قول على آخر وهذه ليست طريقة صحيحة في تقرير الأحكام والترجيح بين الأقوال وإنما الترجيح يبنى على النظر في الأدلة قوة وضعفا ومن حيث أيضا الاسناد صحة وضعفا والموازنه بينها وفق القواعد التي ذكرها أهل العلم في الترجيح بين الأدلة وأما الرؤية المنامية لا يبنى عليها هذا ولا يبنى عليها أحكام وقال أهل العلم الرؤية المنامية تكون للبسارة والنذارة وأما تقرير الأحكام فلا الرؤية المنامية تكون للبسارة والنذارة أما تقرير الأحكام فلا لا يمكن أن يقرر حكم شرعي برؤية منامية لا يمكن أن يقرر حكم شرعي برؤية منامية وأذكر لكم قصة عجيبة حصلت لشخص لقيته في إحدى الدول يحفظ القرآن حفظا عجيبا يحفظ القرآن حفظا عجيبا متقن وأصبح يرى في المنام أصبح يرى في المنام من يأتيه ويهتب به في منامه ويقول له قل يا لطيف مليون وستمئة رقم كبيرة جدا هو يحدثني يقول فكنت أقوم من النوم وأكتب الرقم في ورقة والذكر الذي قيل لي في المنام وأظن أن هذا هاتف من الله ان هذا هاتف من الله عز وجل خصني به يقول وأبدأ من الصباح ومعي سبحة بألف خرزة وأبدأ أعد هذا العدد يا لطيف يا لطيف يقول أعدها يقول إذا انتهيت من هذا العدد أخذ لي أحيانا ثلاثة أيام أربع أيام يقول إذا انتهيت من هذا العدد جاءني في, في المنام هاتف آخر باسم آخر يا حي 13 مليون وكذا يقول أكتب العدد وأبدأ في, في الصبح يقول أنا لي الآن شهور كل ما انتهى هاتف جاءني هاتف جديد وأنا اخاف هذا الهاتف من الله سبحانه وتعالى ويقول لي يا شيخنا الآن ضيعت القرآن لا أراجع القرآن وضعفت في العبادة وأصبحت يعني في كرب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وأنا خاف أنني أضيع ديني لأني ضيعت هذا الهاتف الذي من الله قلت لهذا كله من الشيطان قلت لهذا كله من الشيطان أراد أن يضيعك من القرآن ومن العبادة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة قلت له دين الله سبحانه وتعالى ما يبنى على هذه المنامات إذا تبني دينك على هذه المنامات تضيع وتدخل في الخرافة والباطل من رأسك إلى قدميك تضيع ليه؟ دين الله لا يبنى على هذه المنامات دين الله يبنى على الكتاب والسنة وإلا لو كان يبنى على المنامات بمثل هذه الطريقة الناس تضيع ديانهم وتجد الناس شذر مدر في عبادات متفرقة وكل واحد يقول عندما يسأل لماذا تمارس هذه العبادات يقول أنا هذا رأيت في منامي ويصبح الدين ضائع بناء على مثل هذه الدعاوى فقلت هذا كله باطل وأنا أنصحك أن تتوب الى الله عز وجل من هذه العبادة التي مضيت عليها من شهور هذه عبادة باطلة قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه فهو رد من عمل عملا ليس عليه فهو رد هذا عمل هل عندك دليل من الكتاب والسنة على أنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا فقلت هذا كل باطل ما يجوز أن فالحمد لله يعني الرجل وفقه الله عز وجل ومن يومه ترك ذلك وقال لي أرحتني أراحك الله والله إنني فيهم من شهور ما يعلم به إلا رب العالمين لكنك الآن يعني القيت عن عاتقي هما عظيما وأرحتني من, من هذا وكثير يعني شوف الآن رجل يحفظ القرآن حفظ متقن ودخل عليه الشيطان من هذا المدخل وجعله يترك القرآن شهور جعله يترك القرآن شهورا عديدة ويشتغل ببدعة وذكر محدث لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين